بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم وَنَشْرِ يَدِهِ وَمِن الشُّهُودِ أُنتَ وهم عليها وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد گو ان ہندو ننو سال ہے تلگ جن تي هان الانار ذلك الفوز الكبير ان بطش بك لن that I بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد من